اللهم الذين ظلموا الله الذين اسرك الله الذين ظلموا يا علي, يا علي ان ترن قن نتااتر العقول ان جدي احمد المختار والام البتوله وابي من هزه بالمن دي طفل ففروع أثمرت فخراً وقد طابت وصوله إننا الحق والصواب وبنا لا لا يستراب علينا حل الكتاب عاشم حمزة منا وعقيل دوحة عانقها المجد الأثيل هكذا يجزى بأبناه الرسول فأسير قطيعا اقتيلوا يا عند الله الذين اسر بيتي والذكر مخلّات راجع التاريخ واسأله فإن الدهر يشهد معجزات واضحات هي من علي محمد وهم نور من على الدنيا تجسد يا يزيد ماذا تقول هكذا أوصاك الرسول هكذا قد ود ال جميل لو در الدهر بما فيه ستفعل لتمنى قبل يوما طفي اقتال فعلة من هالاراضي تزلزال والسماوات تموج وتعطال والله لن تمحو لنا اليوم ذكرنا ولن تميت وحينا لن تسرى لن تحمد النار فلن سائر وإن كنت قيت يمنى ستخطو إلى الثار يسرى كنت جدلت الحسين فخرا فانظر إليه شابخاً مش مخرها كبابه ترى يضيع شمساً وبدراً سمعت من القول شطراً وقد ضل في الصدر شطراً قم من العرش والتجل يا حليف الضلالي قل على الشرعة السلام إذا كنت والي إنما ظل ملكك ركن للزوالي فبعد الضياء يرتاحل الظل أباطرة أزيل وما كم عروش تصدعت واعتراها الخراب من عليها تزلزلوا واحتواهم ترابوا وعلى قبرهم يروح ويغدو الذباب فبيس المصير هذا وبيس الدوار يموت الداعي لكن يظل العار يزيد إنا عترة الهدى نريد أن لا تتمرد ففينا ضيم الليث وانطلاق صقر الأبي والصوت يلالع رفضا زينبي توخع مما سوف يقبله وحاذر من كف تكبل قريبا ندع كل قيود الشمس تشرق الصخر بنصرنا حت ينطق دعنا الله الذين كسروا لعن الله الذين ظلموا لعن الله وك لا الله الذي ن